أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي كملا عليه بكرة وأصيلا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 فَّتُ يقولُلُ مِنهَا وَقَالَ نَظَالالمُونَ إِ تََّتَ بعونَ إِلا ررَجُ لَمنَّسوراء أُُكَيفَ ظَرَبُ لَ الأأَمثَانَ فَظَلمَرُ فَ لَا يَستَطعونَ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 بَل كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا وَقَتَهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا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 قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن, ولكن مَّا تَعْتَدُّهُمْ حتى نسوا الذكر وكانوا قوما هورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرة. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْدَى أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَاكِ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 محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خيرا قَغ وَحسَن م قلَ وَيم شَ قق السم بالغمامِ وَنزل الملا إك تتزلا المُق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 وَكَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تغتيلا ولا يأفونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا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 فَقُلْنَا اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم من حُلُم ما كذبوا الأصول أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا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 ثُمَّ إِلَّا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يسيرا وَهُوَ الذي جَغَلَ لَمُ الَّلَ لِباسَ وَالم النَّوم سُباتَ وَجَغَلًَا النَّهَا وَنسُورَ وَهُوَ الذي أَسَلَ الذ حَابُ شرًا بَينَ يَدَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنَسْقَيْنَاهُ مِن مَّا خَلَقْنَا إِنَامًا وَأَنَاسِي كَثِيرًا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 هذا كبير وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجد وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 وَكَانَ الْكَافِرُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ اتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بجنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرض الرحمن فاسأل به قبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا جَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا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 والذين يقولون ربنا اصرب عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا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 بما صبروا ويلغلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ف قكَ الجذبُ فَنسَ ففون